وتوسل على الحي الذي لا يموت وتبجح بحمده وتوسل على الحي لا يموت وتبجح بحمده وكفاه بذنوب عباده خبيرا وكفاه بذنوب عباده خبيرا